أمية منهار في بيته دخل أمية بيته فطلب من زوجته عدة الحرب وبدلاً من أن تعطيه سلاحه ودرعه طعنته طعنة جعلته يشل في مكانه طعنته بكلمات لا تكذب فقالت له أما علمت ما قال لك أخوك اليثربي أفاق أمية على ذكريات ذلك اليوم حين أعلن أبو جهل للأنصاري سعد بن معاذ منع أي مواطن من الدولة الإسلامية من أداء العمرة فهدده سعد بقطع تجارته وعندما تدخل أميه أخبره سعد بأن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قاتله حينها قال أميه والله لا أخرج من مكة واليوم يعيدها فيقول لزوجته لا أخرج لكن هيهات فأبو جهل في الطريق لقد سمع بنية أمية فزحف نحو بيته كالحية ولما دخل قال له كلاما معسولا بل تنازل علق بسيد الوادي له فقال يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك وظل يتحايل عليه ويتحايل حتى لا نأمية فوافق وقال أما إذ غلبتني فوالله لا لأشترين أجود بعير بمكة ابتسم أبو جهل بخبث وخرج ثم خرج أمية يبحث في السوق عن أسرع وأقوى بعير بمكة علّه ينجيه عند أي مكروه بحث وبحث وتحسس حتى وجده ثم عاد لزوجته ليودعها ويقول يا أم صفوان جهزيني نظرت إليه بعيون خائفة وبقلب يؤمن أن محمد لا يكذب فقالت يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي فأحبا يطمئنها فقال لا ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا ركب أمية بعيره بصعوبة نظرا لضخامة جسمه وترهله ثم اتجه ليرافق جيشا يقترب عدده من الألف انطلق الوثنيون خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله وانطلق معهم أمية خائفا يتلفت يرى الموت خلف كل شجرة وصخرة يراه في تجاويف الأودية وبين سراب الصحاري كان من شدة خوفه لا يترك منزلاً إلا عقل بعيره استعدادا للهرب الجيش في عالم وأمية في عالم آخر في عالم شاحب صنعت كلمات محمد صلى الله عليه وسلم إنه محمد الذي لا يكذب محمد الرسول الله ترى أين هو الآن محمد صلى الله عليه وسلم وهل تمكن من هدفه أم عاد إلى المدينة